ومع منزلة السر من منازل إياك نعبد وإياك نستعين صدر الهروي المنزلة بقوله الله أعلم بما في أنفسهم وخلاصة هذا الكلام أن أهل الدنيا ينظرون إلى الناس فيقيمونهم من خلال ظواهرهم. وأهل الحق يتعاملون مع الخلق من منطلقات الشرع فهم إذا رأوا شخصا من أهل الإسلام يستوجبوا الإكرام أكرموه وإن كان في نفوس الناس حقيرا ولذلك قالت قريش للرسول الله عليه وسلم أطرد هؤلاء فقال تعالى ولا تطرد الذين يدعونه أو ولا تطرد اصبر رفسك مع الذين دعونا ربهم بالغدات والعشي يريدون وجها ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا وقال لهم ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيبة ولا أقول للذين تزدري أعينكم ليؤتيهم لي الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم فمنزلة السر أنك لا تعرف من الذي يؤهله الله من أجل أن ينال كرامته والله عز وجل يؤهل الناس وفق ما يعلم هو من بواطنهم فكأنه يريد أن يقول من منزلة السر اطلع الله على بواطنهم فعلم أن فيهم صدقا فأودع فيهم خيرا وهداية واستقامة واختارهم من بين سائر الناس ولذلك أنت ترى في بعض الأزمنة بأن أهل الهداية من الخلق هم ضعفاء ضعفاء إما من الناحية المادية أو ضعفاء من الناحية الاجتماعية أو ضعفاء من أي النواحي التي يراها الناس بالظاهر فبرزلة السر المقصود منها بأن أهل الدنيا يستدلون على حسن العطاء في الدنيا بأنهم أخيار وليس الأمر كذلك فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم ليس الأمر كذلك ولذلك أورد ابن قيم للتدليل على كلام الهروي حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما جاءه ابنه وقال له الناس يقتتلون على الإمارة وانت في الفضاء وفي الخلاء قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي فأهل السر هم الأخفياء وأجل من ذلك قد يظهر أهل السر باستقامتهم ولكنك لن تستطيع أن تعرف لماذا هداهم الله وأضل غيرهم ذلك لأن الله عز وجل اطلع على بواطنهم واطلع على أسرارهم فاصطفاهم واختارهم يضع يقول لك يضع سره في اضعف خلقه فهذا معنى السر السر المعني هنا ليس بشيء من التلاصم او الالغاز السر هو الهدايه ولكن اين يضع الله الهدايه ولماذا يجعل فلانا في الهدايه اماما ويجعل اخرين في الهدايه أعداء اعداء للهدايه ذلك سر يعلمه الله اساسه أن الله يطلع على القلوب والخفايا والأسرار فيختار ويصطفي من يشاء ويختار ويختص من يشاء سبحانه وتعالى وأعلم قصة وقعت حقيقة رجل بلغ التسعين من عمره وهو على شركه بل وكان من عباد الأوثان الذين يعبدون الأحجار وأسلم ولده أسلم أصغر أولاده عنده أولاد كثر أسلم أصغرهم فحفظ القرآن ثم صار يدعو والده فكان سببا لهدايته أسلم هذا الوالد وهذا الرجل في التسعين ثم جاء به من مكانه إلى الخرطوم واتصل علي على أن أجالس والده لأجل أنه يريد أن يفهم بعض الأشياء عن الإسلام وقد أجبته وجلست في مجلس هو لا يعرف اللغة العربية ولكن ولده كان يترجم وهذا الولد كان ينقل كلام والده بلهجتهم ويحول باللغة العربية كسؤال وأجيب على السؤال ما عرفته واستطعته فينقل إليه وبعد شهر توفي هذا الرجل وصلي عليه في أكبر مساجد الخرطوم وقدر الله أني شهدت الصلاة عليه التساؤل الذي ملأني كيف هدى الله هذا الرجل الذي جاء من الأدغال وحرم ذلك ابا طالب بالرغم من أن هذا كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طالب لم يسلم وهذا الرجل أسلم وقد أمضى نحو من تسعين عام في الكفر وبعد إسلامه بشهر توفي وتوفي في هنا في الخرطوم قبل أن يرجع وكان قد عقد العزم على أن يرجع وقد شهدت الصلاه عليه في المسجد ولكم كم كنت يعني أقلب في عظيم قدرة الله وفي أنه يصرف ويختار والبشر بما فهم الرسل خارج هذا الأمر تماما إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء حتى الرسل عليهم أن يهدوا هداية بيان وإرشاد أن يبينوا الصواب والخطأ ولكن ليس لهم أن يهدوا قلوب الخلق وإن القلوب بيد مالكها وفاطرها وباريها سبحانه وتعالى هذا معنى منزلة السر. الناس يميلون الى المظاهر مر رجل عظيم الهيئه جميل الثوب والصوره فقال ما تقولون في هذا قال حري ان خطب ان ينكح له واذا شفع ان يشفع له واذا تكلم ان يسمع له ومر اخر هزيل قال ما تقولون في هذا قالوا حري اذا خطب ان لا ينكح وإذا شفع أن يشفع وإذا تكلم أن يسمع قال هذا خير من الأرض من ذاك عند الله لذلك قال تعالى عن موسى عليه السلام وكان عند الله وجيها ولذلك فائدة منزلة السر أن تسعى إلى ما يحب الله لتكون عند الله وجيها بغض النظر عن الناس ولا عن أنظارهم ولا عن مدحهم ولا تقف على ثنائهم كيف تكون عند الله وجيها وإذا كنت عند الله وجيها فقد استكملت مراتب العبودية والفضل والخير والنبل وما من شيء بعد ذلك لا يوجد شيء أجل من ذلك طيب الهروي ذكر أن أهل السر هم على ثلاث طبقات فذكر الطبقة الأولى وذكر لهم ثلاث صفات ثبوتية وثلاث صفات سلبية ثلاث صفات ثبوتية عندهم ثلاث صفات متمكنة فيهم وهي من, الم... من ما... مما يمدح وتوجد صفات سالبة قد انتفت عنهم الصفات التي ثبتت فيهم على اتثممهم وصفت قصودهم وصح سلوكهم وانتفع عنهم لم يوقف لهم على رسم ولم ينسبوا الى اسم ولم يشر اليهم بالاصابع اولئك ذخائر الله حيث كانوا هذا كلام الهروي يقول ابن القيم في الشرح همتهم لا تقف دون الله تعالى يرى ابن القيم ان الذين يسعون خلف الدنيا ويضيعون الدين السعي خلف الدنيا هكذا ليس مذموم ولا تنسى نصيبك من الدنيا ولكنه اذا كان على حساب اخره فهذا مذموم بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى اغراء الدنيا عند المحكات العمليه لما تاتي في مفترق طرق اما الدنيا واما الاخره الكثير من الناس يختار الآخرة وذلك لخسة ولدناءة ولسفول همتهم يقول العلامة ابن القيم في ذلك فأهل الإيمان لا يبيعون حظهم من الله وقربهم منه وأنسهم به والفرح والسرور به والاتجاه به بشيء من الحظوظ الخسيسه الفانية هذا يعني لو كانت الدنيا بأسرها لا تؤثر في النفوس وهذا الكلام من حيث النظرية ومن حيث الكلام جميل أي شخص أقول له تكلم يقول الدنيا بأسرها لا تؤثر في قلب المؤمن ولكن لما تأتي عند المحكات العملية وعند الممارسات الواقعية وعند الحياة اليومية والمعاش تجد أن الكثير من الناس يعني يضعف ويقل. يقينه في الله سبحانه وتعالى وتنهزم هذه المثل تهزم المثل الجميله من هذه المثل التي أتكلم عنها أنك لا تبع حظك من الله لا تبع حبك لله بالدنيا وما فيها يقول هذا كلام جيد لكن هذه المثل تهزم في الواقع تحصل أشياء بسيطة جدا تجعل الإنسان ينسلخ من ما قال طيب هذه معنى على تثممهم قال وصف وصفت قصودهم وصفاء القصد أن تجرده لمصلوب واحد إذا لم يتجرد قصدك لمصلوب واحد ما كان صافيا والأمر الثاني أن لا تشرك مع مقصودك فقد تجرده لمقصود واحد ولكن تدخل معه غيره ولذلك من شعار ابن القيم في مدارج السالكين كن واحدا في واحد لواحد كن واحدا متفردا في واحد في طريق واحد ولواحد لرب العباد كن واحدا في واحد لواحد هذا شعار في مدارج السالكين أن تتجرد القصود والنوايا والإرادات وأن تكون لله ولا شريك معه أما صحة سلوكهم فيعني أن السلوك سالم من الآفات والعوائق والقواطع ويصح بثلاثة أشياء هنالك أشياء تقطع قواطع القواطع من القلب والعوائق من الغير يعني القواطع من نفسك مثلا العجب قاطع من القواطع حسد الآخرين قاطع من القواطع لأنه ما ينبغي لك أن تحسد أحدا على نعمة اتاها الله إياه ولذلك كان سلفنا كأبي الدرداء وغيرهم يقول ما, ما حسدت أحدا من الناس على دنيا فإما هو في نار فكيف أحسده على حفرة من النار وإما هو في جنة فكيف أحسده على جنة الله تعالى لذلك التسامي بأن تحسد إذا حسدت فهذا خلل من نفسك يقطعك عن ربك لن تجد هذه قاعدة لن تجد حاسدا صافي القلب مع الله أبدا لماذا؟ لأنه متضجر لأنه مشتت كثير المشغوليه وهذا يؤثر على جمعية قلبه وعلى إقباله على ربه لانشغال القلب بغير الله تعالى هذه قواطع العوائق أصدقاء السوء والإعلام المنحرف والبيئات الضالة كل هذه عوائق فالقواطع من النفس والعوائق من خارج النفس وأما الآفات التي ذكرها رحمه الله تعالى فهي جامعة لأمور كثيرة تشغل العبد عن الله تعالى يصح السلوك بأن يكون على درب النبوة فأي سلوك على غير درب النبوة لا يعتد به ونهايته إلى بوار وهلاك وضلال أول شيء أن تسير على درب النبوة الأمر الثاني أن لا تجيبه في أثناء السلوك داعية العطالة أو البطالة أو الراحة أو الدعاة وابن القيم يقول الراحة للرجال غفلة الراحة للرجال غفلة حتى مجرد الراحة يقول لك استجم وأرتاح الراحة للرجال غفلة الرجال لا يعرفون الراحة من تجرد للآخرة لا يرتاح هل ارتاح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الدهر مذ قال الله له يا ايها المدثر قم فانذر قام وانذر الى ان قضى الله عز وجل ايام رسولا في الدنيا فقضيت ايامه وانتقل الى الرفيق الاعلى اذن الا يجيب ابدا داعي البطاله والوقوف والدعاء ولو تذكرون الدروس الاولى من مدارج السالكين كنت ذكرت فيها مثالا حيا ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى قال بأن الضبي والغزال أعداء من الكلب أجر من الكلب سريع ولكن الكلب يقبض على الغزال غالبا إذا اطلق كلب مدرب خلف غزاله صادها لصبر الكلب للكلب صبر وجلد وتحمل والمناسبه معلومه بس بسيطه الكلب اذا ارسل في مجموعه من الغزلان فانه لحكمه يعلمها الله ينظر في الغزال فلا يعدو الا خلف الذكور ويترك الاناث الكلب يعرف الذكر من الانثى فيعدو خلف الذكر لماذا والذكر اشد عدوا لكن الذكر في الغزال إذا جرى احتقن بولا ولا يستطيع أن يبول إلا إذا وقف وهذا في مش في الغزال في سائر الناس حسن في زول تلقاه قاعد كويس كان جاته خوفه بمشي الحمام طوالي بيجر الحمام لو ما مزدق بول بيجو ده دولة دير الغزال الخوف والذعر وأنثى الغزال أيضا تحتقن لكن أنثى الغزال تبول وهي جارية لا تقف أما الذكر يقف ويبول وهنا يصيده الكلب فشيء عجيب وانثى الفيل هي يعني لا تضع جنينها إلا في ماء سبحان الله أولا لأنها عالية ولأنها لا تستطيع وفق قوائمها أن تبرك ولو أنها وضعت جنينها قائمة لمات لأن المسافة عالية وهو صغير وحديث عهد بولاده ولذلك لا تضع إلا في الماء وهي قائمة ليكون الماء بمثابة وسادة تتلقاه وتمتص الضرب أنثى الفيل لا تضع إلا في شنو إلا في الماء دي معلومة يعني أعرفو دي كويس من مدارج السالكين من التأمل فالذي أقوله يقول ابن القيم رحمه الله الضبي إذا التفت صيد لأنه إذا التفت رأى كلب الكلب عليه ورأى شدة حرص الكلب عليه فتنهار قواه فيقبضه الكلب ولذلك لا سبيل للربي أن ينجو من عدو الكلب إلا إذا جرى ولم يلتفت وكذلك السالك الى الله إذا التفت إلى الشيطان وهو الكلب الذي يقطع عن طريق السير إلى الله صاده الشيطان وأخره عن سيره إلى ربه جل وعلا هذا مثال ابن القيم رحمه الله تعالى في تأمله في الظبي فكأنه يود أن يقول مجرد الوقوف في طريق السير إلى الله والمضي نوع خسارة مجرد الوقوف لماذا؟ لأنه أنتم تخيل أنكم اثنان تسيران وأنت وقف عشر دقائق وهو مضى لم يقف لا شك أن المسافة التي سيقطعها في العشر دقائق تجعل البون بينك وبينه شنو؟ تجد مساحة لن تكون مثله لذلك الوقوف في أثناء طريق السير إذا الله جل وعلا نوع خسارة طيب الثالث ذو القيم الرفيع دل جدا يقول من الناس من يسلك إلى الله لكنه يسلكه متقطئ رأسه طالما أدخل الطريق فإنه لا يتأمل يسير في هذا الطريق ومنهم من يبدأ السير رافع الرأسه متعلقا بمقصوده ففرق بين أن تسير من هنا إلى القضارف في الطريق أنت ركبت الطريق مما تركب تفوت سوبة الشارع ده وديك وين مدني ومن مدني وديك وين القضارف زول ركب ونام في الكرسي ده. لحد ما صحب بعد خمس ساعات قال له نحن وصلنا القضارف وصل هو وفي زول مما هو راكب يخطب في أعماله التي سيعملها في القضارف وكتب وعمل ورتب أموره وبصحي اوضعه وهمته مع مكان وصوله وكذلك السالكون إلى الله منهم من تتعلق هممهم بمقصودهم في أثناء سيرهم ومنهم من يحدد مقصوده ويسير إليه دون أن يكون مستشعرا في أثناء الرحلة وأثناء السير مستشعرا لمقصوده الذي يسير من اجله أظن الأمر واضح والفرق بين الصفات الثلاث السالبه انه قال لم يوقف لهم على رسم والرسم قال ابن القيم هذا من العبارات المعممه هذه عبارات فضفاضه الرسم وعندهم في الرسم كلام بعض اهل السلوك عندهم في الرسم كلام سيء يقولون الرسم الشرائع لانها رسوم أما أهل الإيمان والمعارف لا يقفون على الرسوم والشرائع إنما يقفون على بواطن الأمور وهذا الكلام كما قال ابن القيم يفضي إلى الكفر والسبب في ذلك انهم يقسمون الدين إلى حقيقة وشنو؟ وشريعة وابن القيم يرى أن الشريعة المنزلة هي الحقيقة وهي أم الحقائق وأن الحقيقة إذا جاوزت هذا الكتاب وجاوزت السنة كان الضلال وإن سماها الناس حقيقة واضح أو مواضح هذا كلام متين وكلام راقي وكلام أراه رفيع جدا رحم الله العلامة ابن القيم رحمه الله لكنه قال أفضل ما يمكن أن تحمل عليه عبارة الشيخ الهروي لم يوقف لهم على رسم أنهم لم ينقطعوا بشيء سوى الله. فالرسم كل ما كان من الملاهي والشواغل والصوارف مما سوى الله. هذا رسم. لكن شخص يصلي هل هذا رسم؟ شخص يقرأ القرآن هل هذا رسم؟ بعض الناس يريد الانسلاخ من الشريعة. لم يوقف لهم على رسم ولم ينسبوا الى اسم يقول ابن القيم لم ينسبوا الى اسم لم يعرفوا بغير العبودية ولذلك أجل ما يوصف به أحد أن يوصف بيش بالعبودية وليس بعد العبودية شيء سبحان الذي أسرى بعبده تبارك الذي نزل فرقانا على عبده إن كنت في ضيب مما نزلنا على عبدنا وأنه لما قام عبد الله يدعوه وصفه بالعبودية ولو كان شيء اعلى من العبوديه ولو وصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالعبوديه لكن ابن القيم هنا يضيف اضافه جيده يقول آفة العبوديه التقيد ان تقيد نفسك في عبوديه واحده والشرع لا يريدك كذلك فانت تصلي ولكن لا بد من ان تصوم واذا كان لك مال لا بد من ان مش تزكي تتزكى تتزكى بمالك انت بزكاه المال ايش تزكو وتسمو تتزكى ولو كنت حاكما تقيم العدل والحدودة وتامر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتحارب الفساد وتتصدى للباطل وتنشر الحق وتعز السنه وتعلي الدين وهكذا وهذا اجل ما يمكن ان تعبد الله به لذلك آفة العبوديه التقيد لا يصلح أن تكون على نمط واحد يعني مثلا يريدك الله احيانا أن تقف من الصلاة فيمنعك أن تصلي بعد العصر نافلتا ولذلك حكم ومن حكم ذلك أن تتفرغ لغيرها وهنا لا تنقطع العبوديه العبودية إذا كان التنفل بعد العصر ممنوع فإن الذكر باللسان ليس بممنوع هذه فائدة الفائدة الثانية بعد أن تمنع منه ستأتي بعد المغرب وقد أبيح لك ما كان محظورا فتأتي بنفسية عالية وبإقبال كبير وبنهم شديد صحيح؟ لأن الممنوع مرغوب تمنع بعد العصر يقول لك بعد المغرب صلي تمنع في أوقات دون أوقات ليحصل منك نوع تنوع في العبادات فلذلك احرص على أن تعبد ربك بجميع أنواع العبادات لذلك قال بعض سلفنا في السلوك والتربية إذا سمعت بحديث من السنة أو عمل من المستحب فلا تقل هذا مستحب افعل هو لو مر في عمرك تقن من أهله افعل هو لو مر تقن من, من أهله الآن الناس يقولوا شنو يقول لك يا خشد صعب أو اسمع سنة ومستحب يقول لك سنة ومستحب خلاص خلينا معناه مستحب معناه مستحب مستحب جيد هذا المستحب سيء والمستحب مستحب عند من ومعنى استحباب من شنو أصلها حب أحب يحب الشيء استحبه فالمستحب ما يحبه الله ويحبه رسوله ولكن ليس على وك الإلزام والإجابة طيب فهنا يقول بأنهم لا يتقيدون برسم يضربون في كل عبودية بسهم فهم مع المجاهدين ومع المتعلمين ومع المتصدقين ومع الحجاج ومع المعتمرين ومع القائمين والمتهجدين ومع الذاكرين ومع التالين ومع المحبين للخير مع الامرين بالمعروف والناهين عن المنكر وهكذا يضربون في كل عبودية بسهم وهذا لا يمانع أن تكون لهم عبوديات هم يكثرون منها كمن فتح له في باب الصلاة أو فتح له في باب تعليم الناس أو فتح له في باب إقامة الخير أو فتح له في باب الرقة وضعف قلبه تجاه وحبه للمسلمين وإلى غير ذلك ثم قال ولم يشر إليهم بالاصابع قال ابن القيم في هذه الجزئية الإشارة هذا تصحيح من ابن القيم الهرو يرى أن أصحاب السر لا يشار إليهم بالأصابع ولا يعرفون وابن القيم يرى أن الإشارة بالأصابع هي علامة خير وعلامة شر فأسوأ شيء أن يشار إليك بالأصابع في المنكر أن تكون في الشر رأسا وافضل شيء أن يشار اسمع هذا الكلام دقيق جدا أن يشار إليك بالاصابع في الخير إماما دون ان يؤثر هذا على نيتك وجعلنا للمتقين اماما لابد ان يعرفوا ويشار اليهم بالاصابع لكنهم في الخير اما الثالث الذي يشار إليه بالاصابع فتكن الاشاره بالاصابع قاطعه له عن ربه لكان هذا في الدرك يعني الإشارة بالأصابع غير ممنوعة شخص حاج يخطب الجمعة الناس حيث تقولوا صلى بكم منه حيقولوا منو. فلان الفلاني خطبته كيف حيقولوا كانت كويسة أشاروا إليه بالأصابع أها إذن ما يطلع المنبر صح إذن لا يصعد المنبر أحد صح ما أجيزه أجيزه يقول أنا ما زالي شري بالأصابع صح أها حيجي منو. لازم زودي الرب الأصابع واحد بس الميم داير واحد ما نفرين ما بينفع داير نفر واحد زي الحكم شفت الكرسي ده بتاع الحكم ده ينفع فيه اثنين ممكن يبقى رئيس واحد لكن عنده نايبين لكن نايبين ينطوا معه سوا ما بينفع لازم يطلع واحد في الميم برضه اي منبر يطلع واحد امام واحد والناس بيصلوا معه خلاص لكن لو انه صعد المنبر لاجل أو كان صعوده المنبر سبباً في أن يلتفت إلى الخلق بذلك قطع يعني وهكذا الجهاد ناس مشوا الجهاد يعني حينش بدس في النهاية حيسألوا فلان وين يقول وين الجهاد وفي الجهاد المجاهدين عندهم شروع أمير وقائد معروف يشار لي بالأصابع ولذلك يعني بالقيم دقيق يرى أن الإشارة بالأصابع في الشر هذا شر محض وفي الخير لمن لم ينقطع بنيته عن ربه ولم يكن سببا في فتنته برياء او سمعة فخير محض اما الاشاره بالاصابع اذا احس العبد انه لو انه ظهر وانه اشير اليه بالاصابع سيكون هذا سببا في فتنته عليه ان يترك هذا ولذلك اقول لتاكيد هذا المعنى ان مثلا كلكم يعرف الحكام الذين يشتهرون بالعدل واشير اليهم بالأصابع لكنهم حمدوا لانهم نحسبهم ان ما فعلوا هذا الا لمن الا لله سبحانه وتعالى فجعلهم الله على الناس او رفعهم فوق الناس قال تعالى وجعلنا منهم ائمه يادون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون قال اولئك ذخائر الله حيث كانوا والذخيره هي ما اعدها الله عز وجل طيب لكن ابن القيم عنده قاعده جيده انا اراها جيده في السلوك كلما كان العبد ابعد عن الخلق كان ابعد عن الافات والله هذا كلام جيد كثر ما انت تبتعد من الناس انت بتكون كويس بتكون في سلامه ما بزود يجيب لك شائعه ولا بزود يجيب لك قول ولا تغتاب زول في زول محدد أنه ما يغتاب لكن إذا جلس في منظومة لا يستطيع أن, أن يسكت فبالتالي هذا معنى أولئك الذخائر قال ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه المسألة تأكيد على المعنى الذي سبق أولئك الذخائر لا يعني أن يترك الإنسان الواجبات الشرعية التي لا تفعل إلا في جماعة من أجل أن يكون من أصحاب السر مثلا تشيع الجنائز في بشيع جنازه جنازة بالسر ها بشيعة جنازة بالسر كيف تمشي مع الناس وعديل تمشي المغابر وكذا وممكن يجيبوك في الإعلام يقولوا كمان حضر فلان وفلان والناس عارفه، هل يمكن أن يؤمر بمعروف وينهى عن منكر في سر هل يمكن أن يقام الحق في السر يقام الحق علانيه ويصدع به وبالتالي هذا باختصار الطبقة الأولى من أهل السر الطبقة الثانية من أهل السر قال الهروي طائفة اشاروا عن منزل وهم في غيره ووروا بأمر وهم لغيره ونادوا على شأن وهم على غيره فهم ما بين غيره عليهم تسترهم وادب فيهم يصونهم وظرف يهذبهم هذا كلام من؟ كلام الهروي وهو من ارقى ما كتب في منازل السائرين طيب الامر القادم خلاصه هذا الكلام بعض الناس يخفي اعماله اختيارا الطائفه الاولى تخبرك عن الذين اودع الله فيهم السر والهدايه وخفاهم عن الخلق هؤلاء الطائفه الثانيه عملوا الخير ولكنهم بمحض ارادتهم لم يتكلموا عن اعمالهم خوفا من الرياء وفرارا من العجب وانسلاخا من السمعة فهم يعني اشوف الكلام ذا كيف طيب قال وحدة وحدة طائفة اشاروا عن منزل وهم في غيره اتكلموا مع الناس يشيروا الى منزلة التوبة والمحاسبة وهم في منزلة المحبة يشيرون الى منزلة مثلا الى منزلة شنو التوبة اتكلموا عن الناس انه لابد ان توم من معاصينا والتوبة مهمة اتكلموا عن التوبة كثير كأنه من شنو؟ من التائبين وهو قد تجاوز التوى في مقام المحبة لكنه يشير إلى منزل وهو في غيره حتى لا يعرف الناس أنه من أهل المحبة هذا معنى الكلام وهذا هو السر أين السر؟ السر في أن أخفوا أعمالهم وما أحبوها أن تظهر هذا معنى السر طيب ناقش ابن القيم طائفه من الطوائف التي ظهرت في التاريخ واقول الطوائف الاسلاميه التي ظهرت نتيجه اوضاع مختله هؤلاء يمكن ان يصلحوا ولكنهم ليسوا باساس في الاصلاح لانهم ماسورون تحت إطار الفكره الاولى لم مثلا كويس الشيوعية ظهرت يقوم الناس شنو يحاربوا شنو الشيوعية فكرهم كله مبني على محاربة شنو الشيوعية هؤلاء يستفاد منهم في محاربة الشيوعية ولكن إذا انتهت الشيوعية لن تجد عليهم فكرا مستقلا متكاملا حول الإصلاح وكيفياته فدائما المنظومات الفكرية التي تنشأ تحت وطأة أحداث إنما هي تكون أسيرة لفلك شنو لتلك الاحداث فتعيش قلقا بقلق تلك الاحداث مثلا سقطت الخلافه قامت جماعات لاعاده شنو الخلافه وسيظل فكرها لا فهم لهم الا شنو الخلافه تقول لهم اصلحوا المجتمع يقول لك الا الخليفه يجي يا اخواننا صلحوا المدارس يقول لك الا يجي الخليفه حتى في واحد كنت بقول له اخي عندنا مشكله في المواصلات فكر معنا الحله قال لا الا نعمل خليفه خليفه للمسلمين في العالم الاسلامي كله هول اللي جينا احنا لاقينا وين ان شاء الله الله يجيبه لكن لحد ما يجي نسوي شنو نربع دن الخليفه ده لحد ما يجي نربع دن نربع دن يعني الرسل اصلحوا بما, بما استطاع وفق المعطيات التي عندهم فلم يكونوا جميعا حكامه لكن اذا وجد الخليفه الواحد للامه الواحده لا شك ان هذا حلم ينبغي أن نسعى له ولكن يعني لا أن يستغرق شنو فكرنا وأن يستحوذ على طرائق الإصلاح ووسائلنا في الإصلاح هذه ال ال التي أوردت ان أبيناها هنا نشأ الطائفة ناقش عبدالقيم قريبا من هذه المسألة التي تسمى بالملاماتية الملاماتية فكرتهم تقوم على اخفاء الاعمال والسر وهكذا اسمه الايش الملاماتيه ابن القيم رجل منصف ما قال ده باطل ولا كده قال والملاماتيه فيهم ما يحمد وفيهم ما يذم اخواننا يعني ابيد ابيد لك عشان اوضح لك الفكره كويس مثلا ظهر الترف في بلاد المسلمين صح طرف شديد ستنشئ دعوه مضاده لهذا الطرف ستكون شنو تدعو الى الزهد وشنو والتقشف جيد الزهد والتقشف الذي نشأ كرد فعل للطرف ناقص ليه لانه سيولد زهدا سالبا سيمنعنا من التعاطي مع الحياة والدنيا كلها جملة وتفصيله وهذا نوع انتحار للمسلمين لأنه ربنا قال ولا تنسى شنو نصيبك من الدنيا جيب معنى شنو يعني أنا ما عارف الناس فاهمينك أمنا ما فاهمينه مثلا في طرف يقوم الناس يقول لك حرام ونحن نلبسل شنو ما عارف طيب جيب ونخلي الدنيا لكن هل الدين قال خلي الدنيا انت تخلي الدنيا عشان الناس يستغلوا الدنيا او يستغلتهم الدنيا انت عليك ان تتعاطى مع الاشياء وفق شرعك المحكم لا وفق المواقف وردود الافعال القاصره المهزوزه هذا الكلام واضح الواضح ها واضح الواضح اي يعني الان اضر موسى بشرو ضرته احيانا دعوه الزهد السلبي يقول خلي الدنيا واجنب وين يقولك جنب في غار او جنب في شنو في تكيه او كده قد اطلع من الدنيا دي ونخليها لهم لي أو ليست هي مطيتنا لشنو للاخره وهكذا طيب ناقش ابن القيم الملاماتيه هم سموا بالملاماتيه لانهم يحتملون الملامه على ما يظهرون من الاعمال لتخلص لهم البواطن ولتصفو لهم الأحوال حتى بلغ بعضهم حتى يلام ويحتقر من الناس ويكسر طغيان نفسه بأنه كان يرتكب المعاصي لأجل أن يلام حتى حكم ابن القيب هنا قصة عجيبة جدا قال أحد هؤلاء اسمع هذا الكلام قال كما يذكر عن بعضهم أنه دخل الحمام الحمام زمان حمامات في البوت ما في الحمامات تكون في محلات عامة انت تمشي تدفع قروش وتخش شنو الحمام تستحمى وتجي شنو تجي مارك وتخش الدور اللي بعدك فدخل احدهم الحمام ثم خرج وسرق ثياب رجل ومشى رويدا ببطء حتى يدرك حتى ادركوه فاخذوه وسبوه فارتاح لذلك وانبسط يعني عشان زولي يشكر ما في مش عمل الشيء اللي الناس قال ابن القيم هذا حرام لا يحل تعاطيه ويقبح أن يصدر ممن يقتدى به كويس فبالتالي فالملاماتية نوعان كويس ممدحون أبرار ومذمومون جهال طيب المذ... الممدحين شو يقولون يا أخوان هذا كلام بك الآثي الصواب في الملاماتية الذين لا يبالون بلوم الناس لهم في ذات الله تعالى إذا فعلوا الحق وليس إذا فعلوا شنون الحرام الذي حرمه الله السرقة ما لا. حرام ولكنه ما قال سلسرك يعني ما كان حيبش بها سرقة وينتصر عشان يرجع له ويقوم يشاكله وينبذه وهو كده يتكيف جدا طب ده نوع فهم يعني ها ففهم فهم يعني ما صحيح فطيب قال ابن القيم الصادق هو الذي لا يبالي أن يخرج كل قدر له في قلوب الخلق من أجل إصلاح قلبه أنت كون طلع يعني الناس ما تهتم اليوم كتير ليتك تحلو والحياة مريرة لربنا وليتك ترضى والأنام غضاب إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب ترابه وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا صارت التي بينك وبين الله عامرة فلا تبالي في الخلق فلذلك يرم القيم رحمه الله تعالى هذا مهم جدا كويس بأنه لا يبالي بمنزلته في قلوب الخلق, الخلق همه اصلاح قلبه هو اذن قلنا الملاماتيه نوعان ممدحون ابرار لا يبالون بلوم اللائم لهم في ذات الله والقيام بامره والدعوه اليه قال تعالى يجاهدون في سبيل الله لا لا يخافون لوم لائم طالما أنهم أرضوا ربهم فلا يبالون بمخلوق طيب هنا ابن القيم يقول في هذه النقطة شيء كنوز الستري يا السلام ألفاظ جميلة أسماها شنو؟ كنوز الستري قال شوف الكلام ده. قال يحمد إذا أظهر ما يجوز إظهاره وأخفى ما فيه نقص ولا ذم من الله ورسوله ليقتم إذا كتم شيئا فمثلا لو أنه أظهر الغنى وكتم الفقر والحاجة لكان ممدوحا ولو أظهر الصحة وكتم المرض لكان شنو ممدوحا ولو أظهر النعمة وكتم البلية لكان محمودا قال ابن القيم هذه كنوز السيتري هذا جيد أورد قصة لطيفة جدا جاء شاب إلى الأحنف بن قيس والأحنف بن قيس من كبار التابعين وقد قاتل مع علي رضي الله تعالى عنه وكان ذا حلم وعقل وفكر ورأي وتدبير جاءه شاب فشكى إليه شكاه فقال له اسمع هذا الكلام يا ابن أخي قد ذهب ضوء بصري منذ عشرين سنة لم أخبر بذلك احدا جاءه شاب وشكى إليه شكاية قال له أنا وظروف كعبة وفستان وأأخذ قال لي هل تشتكي شنو؟ ما تشتكي أنا حس عيوني غعمية لي عشرين سنة ما كان لن تشعر لحد يحس عايش زيني شنو؟ زي شايف وما كان لن قال ابن القيم كتمان مثل هذا جيد كتمانه عمن يمكن أن يفيدك هذه إضافة مني الذي قيم ما ذكر، وكتمانك عمن يمكن أن يفيدك ليس بجيد. يعني لو في دكتور بتاع عيون وممكن الصلاة عيونك آخر شنو؟ تكلم. لو كله تكلم الناس فقط، بس من باب إنك أنت تتنفس أي فيزول لما تنتقى على مصيبة كل ما يزول. أنا ما خلاص عميد. يا أخي لا يسويك شنو؟ يلاقي بتاع أمجاد يقول أنا عميد. تعال تان أمجاد لك صليح عليك. يلاقي, بتاع يلاقي بتاع يقول أنا عميد. يلاقي بتاع الطابون يقول أنا عميد. يلاقي بتاع البغاله بتاع البغالة ده لديك بودرة يعني يرجع لك عيونها إذا قلت أنا عميد يا طبيب الكلام ده ما فوق شنو في لوم ما في لوم تقول أنا عميد شوف لي عيني دي هذا الذي يعني أقصده كتمان الطاعة إذا استطعت فهذا اولى شرعا ورجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه جيدة جيد لكن الانفاق علانيه ليس بمذموم بقول تعالى الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية اعلان الصدقه لاجل تشجيع غير محمود واذا كان اعلانها لاجل ان يعرفك الناس فقد هلكت وضاع عملك وضاع اجرك ولذلك أورد هنا ابن القيم قصة لطيفة جدا أوردها الإمام أحمد أن عيسى عليه السلام قال إذا كان صوم أحدكم لو فيكم صائم فليدهن لحيته يدهن لحيته وليمسح شفتيه حتى يخرج إلى الناس فيقولون ليس بصائم حتى كنت أذكر أني في بعض التراجل في كتاب تقريبا في سير علام النبلاء كنت أقرأ في ترجمة بعض الأئمة فقال أنه كان لعله منصور المعتمر ما أذكر الآن كان يخرج من البيت يحمل رغيفة الفطور المرأة يتدشنه يتدعيشه كده وحاجاته عشان يمشي أكله في الدكان كويس طبعا عنده كان زمان لكن الآن ان شاء الله جنب الدكان يكون في عشرين مطعم وعشرين سندويشت في عشرين فيخرج من البيت فإذا خرج إذا لقيه أول مسكين أعطاه ويخرج من البيت وقد مسح شفتيه ودهنها ويذهب إلى السوق كأنه فاطر ويجلس فيه ويعود بعد أن يفطر ويحل الصيام ويرجع إلى البيت كأنه على فطوره الذي أخذه معهم هذا إذا وجد جيد ولذلك أيضا جاء عند محمد بن واسع عند الذهبي عند الذهبي في سير علام النبلاء أن محمد بن واسع الأزدي رحمه الله قال إني لاعلم لا اقواما يبات الرجل مع زوجه على فراش واحد عشرين سنة كلما يلاعبها كما يلاعب أحدكم صبيه حتى إذا نامت جعل يذكر الآخرة ويبكي فيبل ما تحته من وسادة بالغزير دمعه عشرون سنة وزوجته لا تعلم به هذا نوع سر وهو نوع صفاء مع الله ونوع انس بالله وهو عمل لله خالص لا شك أن فيه من الصدق وفيه من الإخلاص ما فيه وفيه نوع سر بين العبد وبين ربه لا يطلع عليه أحد فكلما أخفيت عملك كلما كان إلى الإخلاص أقرب هذا ما لا شك فيه أما الطائفة التي تلام وتذم من الملاماتية هم الذين يظهرون ما يلامون عليه شرعا من محرم او مكروه كويس وقد قال صلى الله عليه وسلم هكذا ابن القيم أورد لا يبغض المؤمن ان يذل نفسه قوله ووروا بأمر وهم لغيره يا سلام ابن القيم ضرب مثال راقي ووروا بأمر وهم شنو لغيره التورية أن تذكر لفظا يفهم منه المخاطر كلاما غير الذي تريده أنت اسمها شنوه التورية التورية يعني أنسى سأل لما سأله الرجل في غزوة بدر قال من أين أنت قال من من ماء قصد من ماء مهين والرجل قصد أماكن ماء العراق ماء اليمن كذا فابن القيم ضرب مثال قال فلو سئل عن حاله يقول أنا غني يفهم السامع المال ويقصد هو الاستغناء بالله تعالى عن بقية الخلق لا يريد أن يخبر يقول أنا مستغنبي ربي وانا على مع الله كويسه يقول إني غني فوروا عن منزل أشاروا إلى منزلهم في غيره ووروا بامر وهم لغيره ونادوا على شان وهم على غيره هذا صحيح القصد من ذلك أنهم يسترون أحوالهم عن رؤية الخلق لها يسترون شنو أحوالهم عن رؤية الخلق لها قال فهم بين غيرة عليهم تسترهم ده كلام رفيع جدا بناسبة بين غيرة عليهم شنو تستر ما معنى هذا الكلام معنى الله عز وجل ده تفسير رهيب سترى أعمال بعض الناس الصالحة عن الخلق لأنه يغار عليهم من الخلق <تصفيق> الله هذا كلام, كلام تقيل يعني بعض الناس يوفقه الله لأن يستر أوضاعه وأحواله الإيمانية وأن لا يظهر للناس أعماله الصالحه وهذا الستر ليس منهم هم لم يستروا أنفسهم سترهم الله لأجل أنه يغار عليهم من بقية الخلق سبا لهم والحبيب يغار التبريز الحنفي في رسائل شيخ الإسلام بتيمة رحمه الله لما رثى شيخ الإسلام قال ابن تجمة دخل السجن دخلوا السجن سنتين ما شاف زور قفلوا جوا سنتين من 726 هجرية إلى 728 هجرية دخلوا السجن وتعالي ما مرق مات جوا السجن التبريز الحنفي قال شنو غار الإله عليه من أغياره فزواه عنهم والمحب غيوره يعني قال الله صلت الحكام يدخلوا ابن تيمية عشان غير علمنا الناس داروا يكون بس غار الإله عليه من أغياره فزواه عنهم والمحب غيوره فخلا به يتل عليه كلامه ابن تيمية ما دخل السجن خلأ أي حاجة الفغي والحديث أي حاجة مسخ القرآن بس يختم ويجي من, من الأول آخر ختمة لما بلغ سورة القمر فاضت روحه غار الإله عليه من أغياره فزواه عنهم والمحب غيور فخلى به يتلو عليه كلامه وله الحبيب مؤانس وسمير حتى إذا اشتد التشوق زفه زف العروس وزيلها مجرور ولقد سرى فوق الرقاب سريره فعجبت كيف الراسيات تسير ما كنت أعلم قبل يوم وفاته أن البحار الزاخرات تغور فبالتالي أقول هذا كلام الهروي قال وأدب مع أدب فيهم يصونهم بهذا يتم أمرهم الأدب هنا يا أخي لكن المنزل دي منزل, منزل عجيبة منزل عجيبة الأدب الذي يصونهم من صيانة الأدب مع الله الا تلتفت إلى غيره التفاتك إلى غير الله سوء أدب مع الله والله المثل أعلى لو مشيت محكمه واقف قدام القاضي دفت بيخليك تتلفت قدام القاضي والله ينجبك نجام والله ينهرك بسك تعقل بقده والله العظيم ما بيرضى وتمشي تجيب يعني انت قدام القاضي بتكون على كيفك يقول لك اول حاجه جيف كويس تجيف كويس واي حاجه ها ومع هذا التلفت بالجسد وسوء الأدب مع الله أن تتلفت بقلبك يعني أن تقف إلى القبلة بوجهك وأن يكون قلبك إلى غيره سبحانه وتعالى في أثناء الصلاة هذا من سوء الأدب معه سبحانه وتعالى طيب فداء معنى أدب قال شنو قال وظرف أو وظرف يهذبهم طبعا تستغربوا لان الهروي يتكلم في الطبقه الثانيه من اهل سر انهم ظرفاء بمعنى الظرف الواحد يقول لك فلان ما له ظريف ودمه ودمه خفيف دم من الدين كونوا ذلك بالظريف زي اخواننا من الدين شنو يا سلام والله من القيم بزور خلاص قال ما قرنا شيء ما اجنوا قرنا شيء إلى شيء أحسن من ظرف إلى صدق وإخلاص يعني الزورك بمخلص وصادق ومستقيم وظريف ده كمل الموضوع ما في واحد بتل... ناس الدين بتلقاهن مكشرين، يكشر وشه وصارم وما بيهزر ولا يضحك ولا يتونس ويقول لك الغيامة قربت ياخذ الغيامة قربت هاي وكان ما ضحكتا وكذا القيامه دي بت بتطلعك يعني عدم الضحك ده بتطلعك من القيامه تجي وزرت تلقى نوع العامل فيها الصارم يعني انا سمعت واحد من الناس اللي بيحفظوا عندهم علم قال اذا انبسطنا من الناس اضعنا هيبه العلم قلت له بل زدت من مقدار العلم لانك بسطه للناس وبسط نفسك للناس كما كان يفعل الرسول صلى الله صل... عليه وسلم كان يمازح ما كان يمازح ولكنه لا يقول الا حقه وكان هنالك الرجل الملقب بحمار يجلس فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم ويضحك الصحابة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب مجلسة شوف كلاب ابن القيم عن الظرف قال شنو قال إذا تمكن العبد في احواله مع ربه وصار له إقبال عليه وجمعية قلب عليه وصار ذلك ملكة أنس بالخلق وأنس به وانبسط إليهم وحملهم على ضلعهم وعلى نقصهم الزول التمام المتمكن في العلوم والمعارف الإلهية هذا ينظر إلى نقص الخلق باعتبار أن هذه أقدار وأمور أجراها الله ليظهر قوته لذلك هو لا يلوم الناس بها إنما يأخذهم نحو المعالي ويدرجهم نحو المراقي ونحو الكمالات شيئا فشيئا وإلا فأنت لا تعلم ما في خبايا النفوس وما في ثنايا الصدور من الإخلاص والصدق الذي كان يضحك النبي سلم ويدخل السرور عليه كان سكيرا كثير شرب الخمر عليه وسلم ما كانوا يجامله هذا لوحده هذا لوحده وكانوا يقيم عليه الحد لما وصل الامر إلى أنه أكثر من مرة في النهاية تناوله الناس بالنعال والجريد وبعضهم لعنه فقال لا تفعلوا إنه يحب الله ورسوله فبالتالي قال شو عبد القيم قال فإن الناس والله مهم ينفرون من الكثيف تعرف الكثيف الدم مجنو تجيل فإن الناس ينفرون من الكثيف وإن بلغ من الدين ما بلغ ينفرون منهم قال شنو فليس الثقلاء بخواص الأولياء ابن القيم قال الثقلاء الدم متجيل ده ما ممكن يكون من خواصه من خواصي الأولياء طيب. لكن ابن القيم استدرك شيء التعامل مع الخلق إذا تعاملت مع الخلق ينبغي أن تعامل الخلق كأنهم نار تقاعد نسبة تتعامل مع الناس كيف كأنهم شنو نار هل يستطيع أحد أن يستغني من النار ها تخيل الدنيا بدون نار تأكل اللحم شنو ني كويس ها أيوة النار مهمة والخلق كالنار لكن النار تحتاج الى مقادير واذا دنوت منها شديد احرقتك والخلق كذلك زي النار بس من بعيد لبعيد تنجد بها قدر رشيد بن الجدريك ويلا بتحرقك تخليه وهكذا فهنا يقول رحمه الله تعالى يريد ان يستدرك كويس الظرف لا يعني الاشتغال بالخلق الظرف ما في نوع من الذات تعامل فيها ضريف يا من رجب بغادي ضريف اكثر من شنو اه اكثر من اللازم ده ما ضريف ده اقول شنو اقول اسا شنو غير مبالي او لا مبالي ده ده ده, ده ما ضريف في زول لا تستطيع ان تميز بين جده وهزله اتكلم معاك لا تعرفه بهزر ولا تعرفه بيتكلم جد كله ضحك كله ضحك هذا لا ينفع الظرف هو ظرف الأولياء والخواص شوف كان كيف كيف كيف كانوا ظريفين الرسول ظريف لكنه لم يضيع حدا ولم يهمل واجبا ولم يؤذي أحداً. في زول عامل فيها ظريف يؤذي يسمعك كلام داري عامل فيها شنو ؟ ظريف يديك كلام شين وكلام يخليك أنت شكله ذا ظرف ولا شنو ده يقول على هذا ده؟, ده ما ظرف ؟ الظرف أن تعامل الناس بانبساط بعد أن تملأ قلبك بالله وأن تعاملهم بانبساط طاعة لله لأجل أن تاخذهم وأن تترقى بهم هذا كلام خلاصة كلام شنو ابن القيم رحمه الله تعالى ذلك قال فأهل الهمم والفطن الثاقبة لا يفتحون من آذانهم وقلوبهم للخلق طريقا إلا ما تقاضاه الأمر وكانت مصلحته راجحة وما عداه فبطالة وحط مرتبأ يعني أنت ما تفتح للناس إلا بشنو إلا بمقدار ما تفتح أظانك لأن ذو القيم يقول من اشتغل بما لا يعنيه من الخلق فاته ما هو أعظم عناية له من أمر ربه جل وعلا طيب ختم المنزلة بقوله في منزلة السر قال وطائفة أسرهم الحق عنهم فألاح لهم لائحا أذهلهم عن إدراك ما هم فيه وهيمهم عن شهود ما هم له وضن بحالهم عن علمهم ما هم به فاستسروا عنهم مع شواهد تشهد لهم بصحة مقامهم عن قصد صادق يهيجه غيب وحب صادق يخفي عليه علم ووجد غريب لا ينكشف له موقده وهذا من أدق مقامات هذه الولاية اختصار هذا الكلام باختصار شديد كالاتي اهل السر في هذه المنزله لا يعلمون انهم من اهل السر او هم من اهل السر ولا يشعرون انفسهم بانهم من اهل السر فكانه يود ان يقول ان هؤلاء شوف الكلام اللطيف ده ستر الله عز وجل اعمالهم عن الخلق وسترهم عن مقامهم في سر لطفا ورحمة بهم لئلا يساكنه نوع غرور أو ينقطع به عن ربه جل وعلا هذا معنى شنو معنى هذا الكلام لكن ابن القيم يقول الأكمل من ذلك أنه لا يفنى بالمعطي عن رؤية عطيته يعني ابن يقول لك كان لديك لديك الله, الله لدىك حاجة ما تعيد الحاجة الله لأله عيد الله لدىك إذا لقيته يقول لا تعاين لأ الله لأدىك وتعاين للحاجة اللي اداك لها وتشوفها كويس وتعظمها لتستطيع أن تشكره بها إذ أنك لو لم تنظر لعطائه لما شكرته أكان هذا صحيح ما صحيح صحيح ولا ما صحيح فهو يقول فلا يفنى بالمعطي قاله والله عروية عطيتي ولا يشتغل بالعطية عن المعطي الله الدك كمان الله الداخ مذبوم أداك عربية تقبل همك كله في العربية تقلم أنا سؤاله عربيتي وعربيتي وكل مرة طالب عربيتك وتنسى الله لدك صحة ومصح هذا معنى كلام ابن القيم دليله شنو قال ربنا يقول فاذكروا على الله يا الله قال لك يتذكرها وقال لك ما تنسها الحروة يريد أن ننسى الآلاء أنفنا أن فلا نرى الآلاء إنما نرى المعطي ابن القيم قال ربنا شنو فذكروا ليه قال نذكروا واذكر نعمة الله عليكم استشعار نعمة لا يمنع من استحضار المنعم طيب قال وأسر أسرهم الحق عنهم أي هذا كلام عجيب شغلهم به عن ذكر أنفسهم يعني إذا أراد الله بك خيرا شغلك به وتركك عن اشتغال بنفسك يا أخواننا زول بيشتغل بنفسه كيف في زول همه كله بس ينسى أنه عبد لله يبدأ يفكر فيما يؤمن يعينه على الرفاهية والراحة هذا جيد لكن الرفاهية والراحة لمن لاجل أن تحسن عبادتك لمن لله أما إذا لو أنك بحثت عن الرفاهية والراحة لأجل الرفاهية والراحة لن قطعت عن ربك جل وعلا هذا كلام والله راق جدا قال وألاح لهم أي أظهر لهم من معرفة جماله وكماله وجلاله لائحا لم تتسع قلوبهم بعد لإدراك شيء من أحوالهم ومقاماتهم يعني هو في منزلة المحبة لا يشعر أنه في منزلة المحبة وإن كان يحب الله جدا لأنه صار يتأمل في جلال الله وفي عظمة الله فنسي ما هو فيه من المقامات والأحوال هذا معنى الكلام ابن القيم لكن لطيف ضرب مثال قال شلو. قال ألا ترى أن أهل الجنة في نعيم نعيم الجنة كيف ها في بعض نعيم احسن منه ما في وهم في هذا النعيم اذا ظهر الله لهم وراوه نسوا النعيم الذي هم فيه وكذلك اهل الطاعه اذا ظهرت لهم معرفه الله وتجلت لهم في افاق قلوبهم نسوا العبوديات التي هم فيها ونسوا العبوديات ليس بمعنى اهملوها اقاموها ولكن لم يفخروا بها ولم ينتشوا بها ولم يغروا بها لأن معرفة الله في قلوبهم أجل من أن يغتروا بطاعة الله هذا كلام كلام تقيم خالص لكن في ناس يعني بيحتاجوا لأنه يدركوا هذه الأمور عن طريق الممارسة شوف ابن القيم فاشنو قال فغابوا بمشهودهم مشهودهم منه؟ عن شهودهم أنفسهم وبمعبودهم عن عبادتهم قال وبمعروفهم عن معرفتهم. عندهم معرفة بالله عظيمة، لكن ما بقول أنا عندي معرفة. شوف شوفوا عندهم معرفة بقول أنا عندي معرفة. يعني عندهم معرفة بالله ما بقول لك أنا من العارفين بالله. عارف لش نيته. كونوا قلت أنا من العارفين لذلك يدلنا كذا أنك ما من عارف أنت الحبة دي ما ناقشها. كويس. غابوا بمعروفهم عن شنو؟ عن معرفتهم وعلومهم ومعرفةهم. لذلك قالت الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا قال مع شواهد تشهد لهم بصحة مقامهم قال ابن القيم مع هذا لم يعطلوا العبوديات طيب في الخلاصة قال ابن القيم أن تشهد أنك في مقام من المقامات وأن تكون مستحضرا لذلك ثم أن تكون بعد ذلك معظما لربك أجل من أن تفنى وأن تتجاهل عبودياتك لتقول أنا مشتغل برب جل وعلا فقط يعني لا يمنع أن تكون عابدا وأن تكون مشتغلا بمن بربك وضرب أمثلة ثلاث أمثل المثال الأول مقارنة ما بين رسول الله صلى محمد وبين موسى عليه السلام موسى تجلى له ربه فصعق النبي ذهب إلى ما هو أبعد من موسى عليه السلام وصل إلى سدره المنتهى ولم يحصل له نوع صعق لأن الحضور الكامل أفضل من الفناء. البقاء أفضل من شنو؟ من الفناء. المثال الثاني، امرأة العزيز والنسوة. أيها هؤلاء أشد حبا ليوسف. اللي بيتحب يوسف يا امرأة العزيز. لم تقطع، لم تقطع يدها، لأنها تحب أكثر. ولكنها باقيه في وعيها. أما أولئك أحببنه وأفقدهن الحب وعيهن. فقدان الوعي منهن. لا يدل على أن حبهن أكمل من امراه العزيز والمثال الثالث مقارن بين أبي بكر الصديق وبين عمر بن الخطاب عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر أشد حبا للرسول ولم يحصل له نوع إنكار إنما أثبت هذا وعمر حصل له نوع ذهول وصدمة مع الحادثة الشديدة حتى أنكر أنه, أنه مات صلى الله عليه وسلم ختم بذلك العلامة بن القيم منزلة السر من منازل اياك نعبد وإيات نستعين والمنزلة القادمة هي منزلة النفس نعم وبعد النفس مباشرة منزلة الغربة وبعد الغربة لعلها منزلة الغرق الغرق النفس ثم الغربة ثم شنو ثم الغرق وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم